مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم جئنا جئنا جئنا سرنا سرنا سرنا جئنا جنلا سرنا سرنا سرنا سرنا سرنا حبا لله جئنا جئنا جئنا جونا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله نجلو سيفا بعناه يسقى مما روى نجلو سيفا بعناه يسقى مما روى يثقو منه أدنى يرقو منه أقصى يثقو منه أدنى يرقو منه أقصى جئنا جئنا سرنا سرنا حبا لله جئنا جئنا جئنا جننا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله نردي ندلن تيه ما فحش دنيا نردي ندلن تيه ما فحش دنيا يخشى او يخشى تكبو منه رجلا يخشا او لن يخشى تكبو منه رجلا جئنا, جئنا سرنا حبا لله جئنا جئنا جئنا جننا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله الله اكبر طوبى لما نبا يهوا حقا لقيا تبني صرح يمنا نردي بغيا اعيا طوبى لما حقا اللقاء تبني صرحا يمنا يردي بغيا اعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني سرحا يوناه يردي بغيا أعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني سرحا يوناه يردي بغيا أعيا طوبى لما لباه يا حق حقا تبني صرحا يرناه يردي بغيا اعيايا طوبى لما لباه يا هو حقا تبني يردي بغيا اعيايا